ولما ضرب ابن مريم مَثَلًا إِذَا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أَمْ هو ما ضربوه لك إِلَّا جدلاً بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل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 أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهه كثيره منها تاكلون الله اكبر الله اكبر, الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله